وقال ايضا اتهيتك راجيا يا ذي الجلالي تفرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيئتي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتك الا من يشتكي المخلوق الا الى الى مولاه يا مولى الموالي لعمر ليس امي لم تلبني وانا من اردت كثيرا ضل من ليالي فانا عبدك العاصي فقير الى رحمتك فاقبل لي سؤالي فاعاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وان تعفو بعفوك قد اراني لافعلي واوزار استقالي وقال ايضا كما من لمن ناهن لاه عن الردى بات مضمعهن صدحوا وافد المنايا تعاين الموت حين عنا حتى اذا ما قضى بكاه حميم هو معولا المرن ورواه في لحذ وشن عليه قيد التراب سان وانتهبوا ماله وشن الغرت فيما حواه شن لمثل هذا فكم معدا مَن قَدْ عَدَّ الْهُدَاةُ مِنَّا وَارْتَقَبَ الْمَوْتَ فَهُوَ حَاتِمٌ يَخْتَرِمُ الْفِجْلَ وَالْمُسْلِمَ